قصة عجيبة غريبة من أوابج التاريخ وغرائدها ذكرها العلماء في كتبهم كالذهب في السرعة على من وبلاء وبن خلكان في وفيات العيات وغيرهم يعني من المصنفين المؤرسين قصة حصلت لأحد علماء المسلمين وإمتهم قد يكون بعضكم سمعها وبابكم من لكن من باب الذكرى يعني حتى من باب التحفيز يا إخوات أول كانوا يضربون المهامة والقفار ويقطعون الفياس والصحارة والأقطار حتى يحصلوا على الفوائد والعلوم التي طبعا ليس, ليس هو تحصيل العلم هذه مشكلة ليس تحصيل العلم حتى من باب الثقافة والمعرفة هذا ما تقتضي منه هذا التعب كله لا هو يبحث عن هذا كما يبحث عن صلاته وصينا يعرف أن هذا هو الذي سيقربه إلى الله عز وجل يضطع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات درجات عند الله عز وجل فهو يستسهل جميع الصعاب. هذا عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمتهم اسمه بقي ابن مخلد الأندلس إمام أهل المغرب إمام أهل أندلس كبار الأيماس له مصنفات وله كتب ولكن قبل أن يبلغ درجة الإمامة حدثت له قصة عجيبة في طلبه للعلم. هذه القصة العجيبة هو رجل نشأ في الأندلس وأهل الأندلس لهم علومهم ولهم كتبهم مستقلة عن أهل المشرق العلم كان كله عند أهل المشرق كل علماء المسلمين في أهل المشرق بينهم المغرب ويطلق عليهم يعني من مثلا تونس حاليا أما بعد هذا يسمى أهل المغرب جيد أهل المغرب لهم علومهم مستقلة وكانت دائما وبينهم بينهم ومشيق تحصل فيه بعض المناوشات يعني <تصفيق> باش يتعلون علينا يا أخوة تونس مليبيا مليبيا هو <تصفيق> أي نعم طبعا ما كانوا في عسينيبيا هم كانت تسمى كلها تونس القيروان كان كله يسمى هذا المغرب الإسلامي تونس ما, ما تضم حاليا ليبيا تونس المغرب الجزائر الأندلس إسبانيا إسبانيا هذه كلها أهل ما يسمى بلاد المغرب وكان لهم علماؤهم ولهم ولكنهم دائما علماؤهم الذين يبرزون لابد أن يكونوا على صلة بعلم المشرق لابد أن يرحلون إلى المشرق حتى يبرزون في العلم ثم يرجعون إلى المغرب فيصيرون بلما أكادر شيد لأن حاضرة العالم الإسلامي كانت أنا ذاك أو حواضر عالم الإسلامي وعاصمه كان آنذاك في المشرق مكة المدينة بغداد دمشق هذه العواصم العلمية حواضر العالم الإسلامي كانت كلها أغالبها في المشرق فالعلماء كانوا كلهم هناك الشافعي مالك أحمد البخاري أمة الكتب السبعة ولكن كذلك في الأندلس درز علماء وأسماء براقة مشرقة يعني بلغت عنان النجوم لكن بسبل وطرق من تلك الأسماء ومن أولئك العلماء الأعلام بقي في ما الذي حصل في بقي المخالد بقي المخالد في الأندلس سمع أن بغداد هي حاضرة العالم الإسلامي وعاصمة العلم فأراد أن يرحل حتى يأخذ الحديث عن أهله وقديما الحديث علم رواية بمعنى يذهب تذهب إلى فلان تقول حدثني بحديث النبي فيقول يلا قم لي عليك هذا الشيء حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي نبي صرتنا يعني سند عالي يعني بينه وبين النبي رجلين أو ثلاثة فهذا كان العلماء ما يأخذون الحديث إلا مسندا لابد من أن يكون لهذا قال علماء الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولهذا العلماء ما يقبلون أي حديث إلا بالإسناد إلا بالإسناد الصحيح فهم يعمدون إلى علماء المشرق لقرب عهدهم بالنبوة فبينه بين نبي رجلين أو ثلاثة فهو يذهب حتى يكون إسناده عالم يسمى الإسناد العالي وهذا سنأخذ إشارة من صلح الحديث بإسناد في إسن إسناد عالي يكون بينه وبينه كلما قل كلما قل الرجال بينه وبينه النبي يسميه عالي ولهذا لما سؤال يحب يحيى ماذا سترمنا قال بيت خالي وإسناد عالي في بيت خالي يعني أفضى في طرد العلم وتنحين صلح الحديث يحب المعيين ما أهل الجرح والتعديل كان أحمد الحنبلي يعجب منه فعند كلن بقي في مخرد أراد أن يطلب الحديث وعلم أن بغداد هي عاصمة العلم وحضارة المسلمين كلها هناك يذهب هناك فيجد أحمد محمد برد يجد بخاري يجد الجماعة كلهم قال الكتب يجدهم هناك فهو يريد أن يذهب إلى بغداد عزم المسير وودع أهله وخرج من أرض الأندلس أسباني اليوم خرج منها بعد أن كانت في حوزة المسلمين وعاصم من حواصمهم صلى الصلاة الزرعون عيدا إلى حوزتهم فخرج بقي بمخلد رحمه الله من أندرس ثم الآن يا إخوان سيقطع تفريقية كلها وكان كما قال العلم خرج ماشيا خرج رحمه الله ماشيا وكان قويا في المشي بقي بمخلد ما دخل معسكر يا إخوان ولا دخل معسكر شيخ سيمان ولا جبرين ولا عسكر أطمة طرب علم بحد ذاته معسكر بحد ذاته خرج من الأندلس ومر برحلة طويلة شاقة قال أهل العلم مكثت ثلاث سنين مشي يقطع الآن ربع الأرض مشي فمر خرج من الأندلس ثم يعني مر بأحداث مر بأحوال مر بأحوال أصاب مرض أصاب أقعد قطع طريق يعني هذه كلها مناطق محذورة خطيرة جداً قطع طرق سراق لصوص محاق المرضي ومن قرأ منكم رحلة المفطوطة عرف هذا الشيء خرج من المغرب وعمره 22 سنة ودار العالم كله رجع خرج 22 سنة رجع عمره 43 سنة طبعا رحلة عجيبة عجيبة رحلة المفطوطة سماها تحفت النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار هذه رحه <متحدث> طبعاً موجودة في كتاب كل ما مر عليه دوّن فيه عجائب غرائب في أساليه مر على العالم كله دار العالم كله بس ما ها أي طبعاً هو عظم هو كان قبوري بالضبط يعني ما كان قبوري و... يعني في بعض القصص توقف فيها مو معقول بس يعني في بعض القصص غرائب يمكن أن تقع لأنه من دار على العالم يعني وجدت في غرائب وجدت في فالشاهد من هذا كله أن السفر في تلك الأ... في الأ... الأيام الماضية ريسك السفر في الأ... الأيام من هي تمر بأخطار المرض ب... فعلى كله خرج بقيب المخلد رحمه الله ومره خرج من أندلس ومره بعواصم شمال إفريقية كلها وهو كلما مر بعض يأخذ عنها علم علمائها دخل في الجزيرة وذهب إلى مكة وحج بيت الله عز وجل ما يمكن أن يمر المشرق ولا يحج بيت الله لأن هذا هو الفريضة ثم زار المدينة ثم خرج عامدا إلى عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد طبعاً هذا إخوان ما يحتاج جوازات ولا يحتاج خطوط ولا جمارك هذا كلها بلد إسلامي واحدة بلد إسلامي بس أنت من أنت مسلم فضل هذا خلاص يكفي بلد كل هذا يكون بلد إسلامي واحد. خرج بقيب مخلد بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة لثلاث ما كدت أكثر من ثلاث سنين، ثم دخل العراق عامدا بغداد. قال كان يق يقص بقيب بغداد قال ولا وليس في نفسي إلا ملاقات أحمد بن حمبل. يقول هو الآن إمام أهل السنة انتشر ذكره في أساق العالم كله. إمام أهل الحديث وأعظمهم رواية وفقا. يخوف أنا الآن ذهبت لبغداد بغداد. حتى إذا ذهبت إلى الأندلس وأنشروا العلم أقول حدثني أحمد بن حنبل خلاص الجميع يسكت أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال فذهبت وليس في نفسي إلا ملاقات أحمد بن حنبل قال فدخلت بغداد فلما دخلتها إذا بالأمر فيه لهج ولغط والوضع مشتبك وضع ساخن في بغداد سألت الناس وش الوضع قالوا أنجو بنفسك فتنة القول بخلق القرآن في سخونتها أنت ودخل في أثنائها الوضع الآن مرتبك يعني على الساحة الفكرية العلمية في الخلافة الوضع مرتبك حاليا في لغب في بدع بدأت تظهر قلتوا أحمد بن حنبل قال أحمد بن حنبل الآن الآن أي واحد عرف أحمد بن حنبل هو الآن كما يقال رجل الساحة على المصري إخوانه المصري شيخ البلد، هو الآن قائم بالأمر أحمد بن حمبل ذكر أحمد بن حمبل مثل مثلا كحرص أو قرباء قام الجهاد ص الجihad وفتحن مباشرة أسامة بن لادن هو المرتبط بالاسم هذا دائما والحديث عن أسامة بن لادن في واقع ممارسة قدي يعني الآن مثل حديث عن أحمد بن حمد في ذاك الوقت أنتم تتحدث عنه هو رجل متبني الأمر دفاعا عن هذا قبل يعني هو المواجه لل إرادة الدولة ونظامها. قاطب أحمد بالحنبل ماذا صنع؟ قال منع عن الحديث وهو مقيم ببيته. يعني الآن أحمد كان أحمد بالحنبل إقامة جبرية. ما يدخل عليه أحد ولا يخرج أحد حتى صارت الجماعة ما يخرج منها أحمد. ما يخرج به. كان رحمه الله فرضت عليه إقامة جبرية. قال بن مخلد فاهتمت همّا وغمّا شديدا. كل هذه الرحلة اللي قطعتها المسافات والاهوال والاخطار اخشى اواجه مثل هذا قال فاستعنت بالله ثم ذهبت واقريت اكتريتو فندقا طب نسمونه فندقا يعني كما نسمي يعني زي الغرفة في فندق اكتراهني استاجره حانوتا في حانوت ومكث فيه يعني أصلح من نفسه ووضع متاعه بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة ملي مريء لكن نحن يعني نستخلص شيء منها فنزل بعد ذلك قال نزلت إلى بغداد فقلت لمن كان حوري ادفعوني إلى أعظم حلقة علم أحسن يا بغداد الآن تعرفون العلماء اللي نقرأ عنهم والأمة هذا كلهم موجودين في ذاك الوقت يعني أي شيء بستمعه ذنب عن مثلا ما تحتاج لك تبحث عن صاحب بخاري بخاري عندك هو مخجفه ذلك بخاري موجود هو مسلم الحجاج بلحد يوجد سجستاني الإمام الترمذي كلهم موجودين ابن جري الطبري شيخهم مفسرين موجود يبدو بعد فترة بصير موجود كلهم أمة السنة الشافعي موجود هذه الفترة الفترة ذهبية فقال فدفعت قال فدفعت إلى حلقة عظيمة بجامعة بغداد. محل قصيما كبيرة مرة ما أرد ب... أشوف واحد جالس والناس ب... ب... نح نعيد. طبعا أول قديم الحلقات كان يحضرها كما قد بعضهم مثلا قد يصل إلى خمسمئة ألف. خمسمئة ألف حتى كان بعضهم حتى لا ي... ينتظر مكانه من يكون من البارحة يأتي مكانه خلاص ينتظر. الغد ندرس. غد ندرس. قال حتى بعضهم هذا كانت في حلقات البخاري خاصة الإمام محمد بن سعيد جلس البخاري المجالس طبعا يجلس البخاري رحمه الله في المجلس يحدث قال حتى بعضهم تلمذته يكون بأوعية حتى إذا راد أن يضول لا يقوم بمجلسه يسرع نفسه أخوه كذا في أثناء المجلس لا يستطيع أن يخلط ما حتى حدثنا هذه ما تفوت هذه لا بد أن تقيد تضبط إذا قال حدثنا خطأ أن يقول أخضرنا او انباءنا لا لكل صيغة لها اداءها معين ولها دلالات معينة فاول فيهم مسألة العلم اخوان مسألة جليلة جدا الله مسألة لا يغاقبنا فقط ولن هو حال لن يطرعون على حالنا يعني كما قال بعض العلماء اليوم نحن فساق السلف فساق السلف هم كان فساق اللي قديم الفساق ثم نطرع مثل حالنا الآن هم يعني مثل حالنا صحيح اخوان نقولها لا نقولها مجازسة لكن ما مالك بصالحهم وعلمائهم كان وضع أكثر أكثر بكثير فقال فدفعت إلى حلقة عظيمة وإذا المؤمنة تماما ولا أرى إلا رجل فقلت إلى من بجواري يا أخي من هذا الرجل قال سبحان الله هذا إمام أهل الجرح والتعديل هذا يحي بن معين تسأل عن هذا هذا يحي بن معين بس هذا كما قلنا من أهل المغرب ما يعرفون ما يعرفون صور وأعيان ما في وسائل الإعلام ولا تلفزيون ولا قال اسمعوا يا حيب معين يا حيب معين احمد الحمد كان للتثبيت الرجال ايمه تتابع التعديله يا إخوان يعني رجال حديث تعرفون انك الحديث اذا تحدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه مشروط صحه الحديث ان يكون كل رجل صحيح الحديث عد عد تكون توقف في عدالة تمام الضبط صحة الحفظ يعني بمعنى لابد أن تعرف سيرة حياة كل واحد سيرة يعني كذور أمة السنة اللي يرون عند كذور الجرفة تعليد تصدق لهذا الشيء فيحب معي لو تأتي له في أي رجل يقول هذا سنة ما ولد في سنة فلانية يوم كان صغير صار له كذا يوم كان صغير كبر وصار له كذا وكذا وكذا مرة بعدة أحداث كذا وكذا هذه لا هذا عنده مشكلة ااا أذ... أه... أه... مرة بفترة مرض أثر هذا شوي على عقله ما يمكنني أخل من الحديث الفترة فلانية بعد السن الفلاني ضعف شوي في اليوم في السنة الفلانية في يوم ثاني احترق كتابة إذا ما يحدث عنه فمثل هؤلاء متجرفو تعديري يتعاملون أشبه ما يكون بعضهم يسمونه بالسحر وهم يسمونه يسمونه سحر الحديث يدرك مثل هذه التفاصيل بمعنى حتى إذا قلت حدثنا فلان آخر يقول لا أنت فلان هذا ما يقبل من الحديث ليش لأنه والله في اليوم الفلاني صار في كذا وكذا وهذا ما يقبل من الحديث خفيف الضبط. ليس بعادل يعني مثلا عند رجل عند ال أمة أحد أحد الحديث قالوا حدثنا فلان قال فلان ما يقبل منه قال ليش قال أنا مرة رأيته ذهب إلى خيل ويقول ميد الخيل تعال يعني هو كأنا يناديها على أكل يقول فلان ما أتخيل ما عنده أكل أخذها قال وهذا الذي كذب على الخيل لا يؤمن أن يكذب على حديث رسوله. ترى كم بلشوف درقة يا إخوان يقول هذا الذي يكذب على الخيل. ما ما نأمنه أن يكذب في الرواية وفي الخبر معنا يا إخوان فيحيى في بمعين تعرف هذا العلم هذا يحيى بمعين هو إمامهم كلهم يعني إمام هذا العلم أصلا إمام الجرأة التعديل فقال ذقي مخلد الآن هو في علم هو من أهل الحديث الأندلس لم يبلغ درجة هؤلاء العلماء قال يا شيخ قام في نصب من بعيد استغرب حاضر في الجرأة قال يا شيخ عندي سؤال وقد أتيتك من بلاد نائية فلا تستهجدني يعني لا يعني تستثقل وتستهجن سؤالي قال سل يا هذا كل وقار العالم الآن كلهم صرفوا إلى هذا السؤال مئات عشرات الألاف مل. فقال أسألك عن فلان ابن فلان طبعا يقول بقيش فجعلت وأسأله عن الناس فقال هذا ثقة عهدنا عنه إنه يروي الحديث وصالح يروه يعني فلان فلان قال ضعيف هذا لا عن الحديث أخطأ في حديث فلان وأخطأ في حديث فلان قال وفلان فلان ابن فلان قال هذا فلان فلان ولد كذا ولا هذا خطأ اختلط في آخر أيام ما يقبل فلان نعم هذا صحيح تقبل من الحديث قال فجعلت أسأله عن أناس هم من علماء الأندلس وهو أعرف بنا منهم يعني أعرف بهم منا يعني وشال عجيب فعلا فسألته قلته هشام بن عمار مثلا هذا أحد العلماء قال هشام بن عمار وثقة وفوق الثقة لو كان فيه ما فيه إلا أن فيه من دقة الضبط وقوة الحفظ ما تربو على خطأه فيقبل حتى لو أخطأ في شيء يسير هذا أيضا عندهم موازن عن يقول فهجبت من هذا قال فرتفت الناس عليه قالوا أقصر يا هذا العالم تعرف يحب حيب معين العالم كله يريد أن يسأل قالوا أقصر فلغيرك عنده سؤال غيرك عنده سؤال اقصر انت هنا يعني سكتوا هم كان قائم قال حتى جاء جلس بعضهم يجرني خلاص غيرك عنده سؤال يحيب المعين هذا ما يفرض فيه فقال على رسكم اسألك اكشف لي عن رجل واحد بسأل اخر واحد بس عن رجل واحد قال ما ورائك قال اسألك عن احمد ابن حمد فيحيب المعين توقف طرف كأنه صفع أحمد معين صدق طبعاً يحب معين هو رفيق أحمد الحمدل في رحلة وهو أكبر مني بثلاث سنوات يحب المعين فقالوا والآن كلهم سكروا طبعاً الآن أحمد الحمدل هو المطلوب الأمن الأول هو رجل الأول أعد آل كمان ذكرنا هو إمام الآية الدعوة إمام آل الصنعة الحمد أت فانت أسألان قال أحمد معين هو مثلي لي أنا <تصفيق> فور إخوان هذا العلم العلم يقول هذا أو مثلي يسأل عن أحمد بن حنبل أنا أسأل أحمد بن حنبل يسأل عني ما هو اللي يسأل عنه هذا إمام المسلمين هذا قدوتهم هذا يعني كل من مضاعف لأنه لم يشاب أحمد بن حنبل فيه إمامته فيه يقول بقي مخلد قلت زاك الله خير قلت ما بعد هذه لا بد أن يواجه أحمد بن حنبل لو كان, كان. كان بسفك دني فخرج الناس والدرس المستغربين وليس يسأل عن أحمد بن حنبل أنا لم أعقول كان يسأل عن إمام المسلمين أجمع الأمة الإسلامية على الإمام قال فخرجت وأنا عزم فسألت الناس عن داري أحمد بن حنبل قال فدلوني على داري قال تنظر من بعيد طبق في حراسه و... قال تلك هي دار إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل قال فت يعني تخفيت وتيت تطرق فيه أنظر يمنة ويانشرة ما في أحد يقول حتى وصلت إلى باب داره رحمه الله قال فطرقت عليه الباب فخرج ابنه عبد الله صاحب كتاب السنة الإمام عبد الله بعد من أمة المسلمين ولد عبد الله هو قلت لك من قصة أنا أحمد حفظها في المقارعة هذه أريد أن أحفظ حديث حفظها عدة تحديث أكثر من خمسمائة حديث فحفظ يعني يفرح بهذه المقاصرة هذه أحدث كلها ضعيفة بس عشان تعرف أنه ما خلاف هذا صحيح يعني هذا من كبار من الكبار أيما عبد الله بن أمام أحمد هذا كتب كثيرة فخرج قلته أحمد بن حنبل قال هم تريد من؟ قال أنا رجل غريب الدار طعيد وأنا أريد أن أكلم أبا عبد الله بسرعة يعني يقولوا ففتح الباب خرج أحمد بن حنبل رحمه الله فقال خيرا يا هالة. قال يا عند صور إخوان بعد هذا الرحلة شاق وبد رأى الآن ما معه الصنعة والجماعة. فقال يا أبا عبد الله أتيتك وقب ربط مشر مغرب الأرض وقطعت الأهوال والفيافي والقفار وأنا طالب صنعة ومقيد حديث وما أتيت إلا وما أتيت بغداد إلا للاستماع عنك والأخذ والأخذ منك. وما كنت والله لأتركه من غير الأئمة قال أو أو ما عرفت حديث الناس أحمد حمبلان يقول وما عليه الناس بيوم يقصد من الفتنة تعرف الآن قال نعم وأنا منه على ذلك قال فلعله لا يغيب عنك يعني يقصد ما أنا فيه من الابتلاء ما تطعنك قال لا يا عبد الله ولا كتي أنا مستعد قادر على أصنع أي شيء المهم إنه أخذ منك قال فما تصنع ماذا تريد قبل هذا قال بقي وأنايتك من من أقصى المغرب قال لعله من أرض القيروان أحمد الحمد قال لا ولكن أبعد قال من أقصى المغرب قال بيني وبين المغرب بحر قال من الأندلس أحمد الحمد لله قال نعم من الأندلس قال وقد أتيت والله من أرض بعيدة إذا إذن رأفها الحمد لله قال مو معقولة يضرب الأندلس عشان ثم أقرأك قال إذا فما تصنع قال أحتالوا يا أبا عبد الله أتي في زي سؤال الوضع فاء متسورين وأتي عندك قال فحسن إذن ولكن بشرط ألا تحضر مجالس العلم والحديث لا تحضر مجالس أمنيات لا تأتي مجالس العلم في يعرقني طالب علم لا تحضر في زي سؤال في الليل من غير أن تحضر مجالس العلم والحديث قلت فخيرني شاء الله داخل قلبه قال فأخذت شققت بعض الملابس حتى واتخذت عصا وضربت علي إعطابة في السؤال والمتسولين قال فأجلست جاهس البقية مخلد أسير في شوارع بغداد أو عند شارع يعني فيت أحمد بالذات ويقول المال يا مسلمين صحيح يا خوان بدأ يسأل يظهر يزيط طبعا وجاءه واحد قال لا لنا أخذ فأنت هو يرده لأنه يعرف هذا ليس بحق لكنه من باب إظهار يعني حتى يصل إلى فخرج بزي سؤال حتى ينظر الأمر ثم يطرق لهذا الإمام فيفتح الإمام أحمد حتى من يرقب بيت الإمام يعرف من المتسوين يعني فيدخل الإمام أحمد بقي مخرد ويغلق الباب فقال أبقي فجعل أحمد يستضيفني في بيته ويحدثني بالحديث والثلاثة والأربعة والستة كله بإسناد أحمد بالحمبل وبقي يكتب والإمام الحديث يعني مجلس خاص مع أحمد الحمبل ويحدث وأحمد الحمبل يملي وهو يحدث ثم يخطج ويعطيه أحمد الحمبل خبز طريق يعني على اساس أنه خرج بهذا خبز ثم يأتي من يوم الثاني ويصفر على أحمد الحمبل ويبدأ يحدثه وهكذا حتى قال فقيه مخلد حتى مكفى على هذا مدة حتى رفعة الفتنة وحتى ومات صاحبها وظهر من نصر السنة طبعا هو المتوكل صاحب الدولة العباسية المتوكل اسمه ظهر وفي انقشع الامر وظهرت الفتنة وخرج الامام احمد خرج الامام احمد لأشرقت شمسه بعد طول غياب وامتلأت من مساجد وجوامل ضغداد الزهرة الامبي علوم الإيمان أحمد رحمه الله. بقي ابن مخلد يقول أنا في ذكر ذكاء ما في بغداد هذا ما أحد يعرفني وحدي. مستضعف. ده. ما عنده أحد ولا يعرف أحد ولا. أحد. يقول فكنت إذا إذا حضرت مجلس أحمد بن حمزة. طبعا أحمد بن حمزة الآن يحب من معه من من هم يحب ماين يحب مجالس أحمد بن حمزة. فكان أحمد يقول أين بقي ابن مخلد بين العلماء علماء وطربت عمه كبار. سيقال فيقو... هذا كل الانصار اللي يقول هذا بقيه بمخلد ويقول قم فيامره ثم يجلسه بجواره شيطان من... ويقول هذا طالب العلم ويقال كل صناعه كل هذه صناعه انه يستحق اسم هذا العالم تاع طالب العلم ان اخوان العلم منازل. لكن هذا الطالب علم الحقيقي قال هذا طالب العلم يعني من أراد أن يطلب العلم حقيقة فليطلبه على مثل ما طلبه هذا الرجل قال البقي ما صار يحدث إلا وأن أكون أنا بجواره دائما ما يظل أن أكون أنا بجواره بقي معنا. حتى من الطرائف يقول أني كنت في الدكان ولا يؤبع بي يعني ما أحد يعرفني في الدكان أن منعت حقي أنسات حقي وإلا ما أعطيت شيئا يقول مارست يوما يعني أصبت في سخونة فما ستطعت أن أحضر مجالس أحمد بن حبل قال فغبت عنه ثلاثة أيام وأنا ما عندش لا دواء لا علاج فقير جدا قال ففقدني أحمد بن حبل في مجلسه قال أما رأيتم طالب العلم بقي قال يا بعد سمعنا أنه مريض وهو بالخاني الفلاني من ما فقالوا إذن فقد فقال أحمد إذن نزوره إن شاء الله بعد درسنا فقام أحمد بن حمدل وقامت الأمة كلها طبعا أحمد بن حمد يا إخوان كيف الأمة كلها تطلع. كلهم معهم صحائف كلام أحمد كل كلمة يتكلم بها تدوين فهمتوا يا إخوان يعني كل ما يصنع أحمد لباس أحمد بن خطواته كيف مشي كيف يبيع ويشتري راح بن حب المسائل من غدنسائلنا سبحان الله هو بالذات يعني يعني لهذا أنتم إذا طلعتوا على مناقب الإمام أحمد بن حنبل وجدتم تفاصيل حياته تفاصيل حياته من غير فائلة باقي الأمن لماذا يا أخوان سبحان الله وهم كلهم أئمة هذا كلهم أئمة سنة لكن أحمد سبحانه يا أخوان لأنه حرص على اتفاء نهج النبي صلى الله عليه وسلم في خطواتي في حركاتي في سكاناتي كلها على منهاج محمد يعني كلها في دقيقها وجريلها صار الأمر صار يعني ولهذا قال العلماء يا إخوان بقدر اتباع الإنسان لسنة محمد بقدر عظمته وجلالته ومكانته يكون في قلوب عباد الله عز وجل فأحمد رحمه الله الله يعني ما تجد هذا الوصف إلا عند الصحابة يوصف له كل شيء مثلا كان يقول مثلا أحمد بن حمد فقال السلام عليكم قال أحمد السلام عليكم وكذا وكله مدون الآن ما يزال باقي وأعظم شاهد لهذا الكتاب نناقذ أحمد بن حمد للإمام بالجوزي. طبعاً في مجلدين أو في ثلاث مجلدات وطبعاً منهم مضغوط في مجلد هذا فقط سيرة وأحوال أحمد الحنبل يعني أشياء شخصية دقيقة مرة طبعاً هم الآن طلبة علم الكابر كلهم لماذا يخرج مع أحمد؟ يدونون كل شيء كل شيء يفعله يدونونه ما لباس الذي اليوم خرج منه؟ ما معه؟ فالآن العالم كلهم خرجوا مع أحمد الحنبل وهو يمشي في بغداد اكتب وتواري بغداد خلف أحمد الحنبل وهو يسير بالناس فقال تلوح على خان بقية مخالب فلما وجدوا أصحاب الخان أصحاب الفندق وشو أحمد الإمام أهل السنة والجماعة جانا يقوم فرتجت الأحياء وقام الدنيا كلها يعني كان محمد الحمد الجيرك الأسماء يسمى الإمام الخليفة ما يكون يسمى الأسماء جاء الإمام جاء الإمام جاء, الإمام جاء الإمام إذا قيل الإمام خلاص محمد الحمد جاء الإمام فدخل أحمد محمد رحمه الله طبعا احنا المعلومه يا اخوان احمد الحب كان دائما يبكي ويصيح على هذه الحالة اللي بلغها يقول والله تمنيت ان يكون في واديه لا اعرفه ولا اله أعرف. يعني منزل انزله يعرفها سبحان من بلغها يعرفن فيها فتنة ولهذا احمد رحمه الله كان يبكي دائما ويصيح يقول يا تمنيت لو أكون لا بل مثل هذا المرتد ما يعرف الفجر لكن خلاص يعني سبحان الله هذا القائد الله لقب من حيث هو لا يريد صوروا أحمد الحمبل كان ينهى من شدة إذا عمله مسافق ينهى عن أحد يكتبه. ترى طرح ما لأحمد لهذا أحمد ما دون كتاب الفقه؟ يقول ما ما ينبغي أنه يدون كتاب فقه. أنا بشر ما يخل مني ما ومع ذلك هو أكثر مسافقيا نقلتها شوف كيف أصحابه وتلاميذه يسألونها عن جل أبواب الدين ويدونون من حيث لا يشعر ما يظن أنه يدونونه ككتاب فقي مجرد مساء فتاوى الشافع رحمه الله لا صنف كتاب الأم كتاب كامل فقه, فقه عظيم مالك الموطأ وضع فيه مسائل أعني الحمد أنها يعني ألزم نسأل لا لا يصنف كتاب الفقه وليس يعني مؤهل يعني ما يوضع حتى لا يزحم به سنة النبي ومع ذلك دمين صار المسائلة أكثر مسائلة فقهية دخل على بقيب المخلط قلت بقيب فسمعت فاختضى القجة الخان الفندق ارتج بأهل وانا لا اشرب وش الوضع الان وقل ثم طرق البافة اذا احمد بن حبل ومعه من, معه؟ من لا احصي قال فجلس وقف على رأسي وقال ابشر بخير يا بقي اسأل الله ان يمسح عنك بيمينه الشافية وان يقيمك بالعافية وانهم يقول واصحابه يدونون كل ما يكتب. يقول وانا انظر ما ثم جعل يدعو لي ويطمئني ويبشرني ويذكرني بأن ما أصابني لم يكن ليخطئني هذا كل هذا كلام بقي. وقال لي أيام السرور يا بقي أيام السرور لا حزن فيها وأيام الحزن لا سرور فيها إن يقصد أن أيام الحزن هي أيام حزن لنا حزن وأيام سرور لا فأنت أن إذا مرّت أيام حزن على أيام سرور على أيام حزن حتى ويقول أصحابه يدونون. يقول فا فثم بشر يقول حتى فتحت يعني ولله الحمد. يعني يعني أضع لي قيما بشرني طمأنني ثم خرج قائل فوالله ما رأيت صنيعا في أهل الدكان وفي أهل الحي مثل ذاك اليوم. صاروا يقمن إذا هو إلى الرجل الذي زاره الإمام صالح. وصاروا دائما يطعمونه مو بالدكان حتى الأحياء الجوار يطعموه فلان ترى قد زاره سبق زاره الإمام أحمد الحمد يطعمونه يسقونه يشربونه ويأتونه بكل ما أريد بعد ذلك إخوان بقي بمخلد رحمه الله بعد أن أنهى برحلة طويلة الأريضة العظيمة رجع بعد ذلك سلّل على إمام أحمد ودعه وجمع كتب جمع روايات ورجع إلى أرضه ومسقط رأسه ذلك الفردوس المفقود. الأندلس نسأل الله عزوجل أن نعيدها لحكم الإسلام والمسلمين إلى قرطبة عادل قرطبة إشبيلية فلنسية غرناطة لكنه كان من قرطبة عاصمة الأندلس نسأل الله عزوجل أنها ما مستأنى الله يا أخواني حين يذكر الأندلس رحمه عادل الأندلس وهو يحمل علما عظيما فصنف مصنفات قال بعض العلم أنها فاقت أكثر مصنفات أئمة المشرق صنف مسند ثاق في تقسيمه مسند الإمام أحمد ذو الحنبل بقي بن مخلد وزالة. أين نعم بسبقية من أجلاء حاليا في الوقت المعاصر قال ابن حزم وصنف إمامنا بقي ابن مخلد طرح صار إمام أهل أندرس بقي مخلد بعد هذه الرحلة العظيمة صار هو إمام أهل الأندرس يعني صار هو زي أحمد الحنبل بالنسبة لي بغداد هو أحمد الحنبل بالنسبة لي الأندرس نعم وصار يعني علماء الاندلس يأخذون عنه وينهلون من علمه وصنف مسندا اسمه دوست مسند بقي بمخلد هذا خامس مسند عجيب جدا لو بقي قال كان سيستغني به كثير من الناس ايضا صنف تفسيرا قال الحزم هو في قوته ومكانته كتصنيف كتفسير ابن جرير الطبري او يفوقه تفسير العظيم حق ابن جرير الطبري مسند بقي ما خلدهاش طريقة؟ دائما يا إخوان السنن في كتب اسمه السنن وفي كتب اسمه المثانيين السنن يقسم الأحاديث على الأبواب مثلا باب الطهارة يعني كل حديث جاء عن النبي في الطهارة يذكر هذا ثم كتاب الصلاة هكذا ثم يذكر أحاديث اللي وردت في موضوع الصلاة ثم باب الإيمان أحاديث موضوع في باب وهكذا يسمى كتاب سنن أما المسند هذا ي... ترتيب يختلف المسند لا يأتي إلى مسانيد الصحاب مثلا أحاديث أبو بكر فكل أحاديث أبو بكر مختلطة سواء في الطهار وإيمان كلها يدرجها مع بعض يعني أول شيء يبدأ بالخلفاء الراشدين هكذا مثلا مسند إمام حمد إذا رأيت أن تبحث في وسند إمام ما ترحب كتاب الطهار ما فيه كتاب ما فيه تبحث الحديث أشهر مر الله أبو غريض فذهب في مسند أبي غريض كيف قال سماح حمد حمد مثلا الخلفاء الراشدين أربعة أولا أبو بكر أحاديث أبو بكر كلها أحاديث عمر كلها بعض مرة بعض عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب ثم العشرة جيد بقية العشرة البشرين بالجنة ثم أهل بدر فص مئة أحاديثهم كلها ثم أصحاب الشجرة بيعة الرضوان جيد ثم هكذا بعد ذلك بهذا الترتيب صاحب رضوان فأنت إذا تبع حديث الله جابر بعد تذهب إلى مسلم جابر حديث عائشة تذهب إلى مسلم العائشة المسند في صعوبه من ناحية البحث عن الموضوع الذي سريده بقي مخلط قال ذاه أنا سأجمع بين أمرين في المسندين مسند هو اسمه مسند بقيم مخلط وضع مسند أبو بكر اسم مسند أبو بكر كتاب الطهارة في أبو بكر بس كتاب الصلاة في أبو بكر فقط كتاب الزكاة في أبو بكر فقط <تصفيق> سانة البحث جدا بل أكثر من حتى السنن حتى سنن فهو سم قالوا مسند مسند وسنن مسند وسنن فهذا جمع في طريقة وكان طريقة فريدة رائعة جدا جدا وهذا سبق فيها يعني بقيب مخلط رحمه الله والعجيب وهو المسند الوحيد الذي ذكر جميع أحاديث أبو هريرة جميع أحاديث أبو هريرة يعني المسند الذي فيه خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعين حديث عن أبي هريرة لا يوجد إلا في مسلم بدقيق المخلق يعني ذكرما في مسلم ابي هريرة ذكر خمسة آلاف وسبعين وثلاثة وثماسين حديث خمسة آلاف حديث تصور أكثر من خمسة آلاف وسبعمائة حديث أبي هريرة فقط هذا وينها فقط في مسلم بدقيق المخلق حتى مسلم hémed أحمد مسعي هذا الحديث الله كان يبقى نقالها غير مين أي كان كان الآصل حفظ ما في شيء مدون فقط ما يدور ف... فلاحظوا يا أخوان أنا أوردت هذه القصة شاهدا عظيما على قوة أهل العلم رحمه الله وحرصهم في طلب العلم وتعصيله والجهاد جهاد في هذا الأمر ونحن يا إخوان فقط لا نقول لا نقول لنرحل من أرض الشام إلى إسبانيا لا يا إخوان. نحن دار في الأرض التي نحن فيها طبعا نقول ما في كتوب على المصنفات المتوفرة كما هو الحال اليوم نحن يكون جد في جد وفي حفظ مكافرة لا يكون في انشغال بأطراف أخرى فقط إخوان هذه مستوى طلباتنا فقط يعني أن نجهد نحرص على ما نحن فيه على الله عز وجل أن يبارك نحن إخوان لو كنا لمفسنا كما قلت سنكون في ضيع لكن هو عمل سبب ثم يبارك الله عز وجل هو ببركة الله والله والله لو كنا إلى هذه الأسلام ما حصلنا شيء وتذكر النساء بذكر الله عز وجل وبعمله بما علم يبارك الله عز وجل فيه ولهذا قال السلام من عمل بما علم أورسه الله علم ما لم يعلم